فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُنَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَاجُنَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء جَجَتُمْ فِي مَالِكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُنَ فِي مَا لِيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّمَا تُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وَجَهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُونَ إلا لما تبعدينكم قل إن الهداه د الله أي يؤتى أحد مثلي ما أُوتيتم أي يؤتى أحد مثلي ما أو يحاججكم عن باد ربكم قل إن الفضل بيدي الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم